بسم الله الرحمن الرحيم جلسة مع ضيف برنامج جلسة مع الضيف الجزء الثاني اعداد وتقديم واخراج خالد الحربي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بمن يسمعنا الان ونقول لكم اليوم ضيفنا هنئتم به ضيفنا هو الاستاذ صالح بن محمد الفرهود ابو احمد مدير موقع جماعة التوعية الاسلامية Allah, aahna en sahra met meneer Khalid wa meneer Mestemijen en Mestemijen. Allah, dank u. Wat is uw Ik ben het lief al Ik ben een meneer in de 90e tijd. een bevoudig heeft mijn vrouw en de is Een de كانت منذ سنوات نفكر فيها حتى ياسر الله عز وجل قبل سنتين انفتحت انفتح الموقع عن طريق احد المتدربين التربيه الرياضيه ولله الشكر والدعاء ثم الحمد لله تم التطوير عن طريق بعض الاساتذه ومنهم سلع العرياني وسلع عبد الله التريبي وبعض الطلاب كامثال عبد الرحمن الشايع وكذلك نخضى كثيرا من الطلاب شاركوا في تطوير الموقع الله يضيهم العافية كم سنة من الآن تم افتتاح مقر الجماعة؟ الحمد لله افتتح الموقع الجماعة منذ عام 1421 هجرية أفدنا في بعض المعلومات عن الجماعة؟ الجماعة والله الحمد للمنة لها عدة أعمال تبدأ من الصباح الباكر حلقة تحييث القرآن وفي الفسحة برامج متنوعة متعددة بحيث كل أسرة لها أسبوع تقيم برامج التنفسي بين الأسر وكذلك منها الاستضافة والزيارات واللقاءات مسابقات على عموم طلاب المدرسة مثل مسابقة أجيب وكس مسابقة الفائز أنت كذلك في لا ننادو الله الحمد في بعض البرامج كالإذاعة الصباحية مثلا وكذلك برامج رياضية خاصة الرياضية عندنا في الجماعة والدور كبير الله الحمد والعمل يحتاج إلى ضعف وبذل وتعب لكن نسال الله تيسير القبول ما الهدف المقصود به لإنشاء مقر الجماعة مقر الجماعة هذا الحمد الله نشكره عليه يعني بني بعدما أنشأت جمعة تعب السنتين تقريبا وتم افتتاحه في تاريخ تاريخ هنا في شهر أربعة ألف أربعمية و يعني في شهر أربعة ألف أربعمية و أربعة وثلاثة وعشرين نعم وكان مديرا ذاك الوقت محمد بن علي سمير زال الله من خير الجزاء تم بناؤه ليتسع لأكبر عدد من الطلاب حيث كان موقع الجماعة في فصل دراسي في فصل دراسي اللي هو تحت موقع الآن تقريب فصل ثالث ثاني كان هو مقر الجماعة وتم بني هذا الموقع ليتسع لأكثر من تسعين طالب جميل هل واجهتك مواقف من خلال التدريس؟ جدا مواقف كثيرة جدا من الطلاب من يعني منها الحسن ومنها ما, هو ما ليس بحسن إله. والحمد لله لا ندكر الله الخير إن شاء الله مواقف من خلال الجماعة مواقف حسنة الجماعة ما يجي منهم لك الخير إن شاء الله من خلال حياتك اليومية نواجه هذا وذاك يعني حدث واجه طلاب يعني قبل الجراء اللي قامت الآن بساعة تفجيت بطالب سابق يقف في سيارته ويسلم ويرحب ويعني يذكرنا بخير. وقبل لقائك هذا تقريبا من سبع ساعات تقريبا يعني وقت خروجنا من المدرسة دخلت مدرسة ورا في جالس في سيارتي حتى قبل ما أذهب إلى المنزل دخلت سيارة في مواقف زياط المدرسين سيارة مضللة. إيه كامل فخفت حقيقة. وقف وقش عصابة لين سيارتي ولا. واخرج وأخرج السائق يده اليسرى وأشرب يده. نعم الرجل ما يشرب يده ينزل ويسلم إذا كان يعرفه ثم دخل يده في السيارة واقفل الزجاج ورجع وأنا أشغل السيارة وما احترت وامشي وراه يفحط هذا ولا يؤذيني هذه بعض المواقف يعني الله يزايا خير كم معسكر سيقام هذه السنة سنوية الحمد لله نشكر منذ عشر سنوات يتم ستة معسكرات سنوية حيث يكون الفصل الدراسة الاول ثلاثة والفصل الثاني ثلاثة فهذا الرقم الآن معسكر رقم 62 وهو الثاني لهذا العام تحت الشعار. شعار معسكة 62 مختلف ما هي البرامج التي ستقدمها الجماعة هذه السنة؟ برامج كما قلت قبل قليل متعدده متنوعة لا تحصر بكلمات لكن عادتنا السنوية أنها لكل اسره أسبوع وقد جميع إصره قدمت جميع الإسر كل اسره قدمتها أسبوعا كاملا وقدمت أنا برنامجي لمده أسبوع كامل والتقييم الأسبوع القادم شاء الله تعالى لأفضل البرامج، وأتوقع البرامج ما تأخذ من التقييم من هذا العدل، وتقييم بين الأربعة الأسر يقيمها نائب المشرف هاي من التوالي، سيعلن الأسبوع القادم أفضل الأسر قبل البرنامج، ونستعد استعد مشاء الله الخيمة الشعبية الأسبوع القادم ستقام مشاء الله تعالى في الأسبوع الذي بعده في تاريخ 19 1 واحد إلى خمسة وسنستضيف مجموعة من الشخصيات ومنهم والدكم. الحميدي الشعب كبير الحميدي الحدم فأنا فندعو من هذا التسجيل إلى الحضور معنا إن شاء الله تعالى في اليوم الذي يراه مناسبا سواء كان السبت 19-1 أو 132 أو الأحد أو الثنين إلى الاربعاء 25-1 هل هناك طلاب من الطلاب الذين شاركوا في الجماعة تتوقع له مستقبل باهر كثير الحمد. سواء كان في الجماعة أو في درستهم شيء من درسته ومنهم من كافل جمع هنا والان ومنه ضباط ومنهم ضباط ولا في اعرف ناس يعني اواجههم او بينهم مكالمات ولا الحمد لهم منزله في في الدوله ولا الحمد بيني وين طالب اتصال اسمه ناصر المطيري لا لا مدرسه هذه مدرسه درسته قبل 15 عاما بينهم يتصل الان ضابط كبير ويدعوني لحفل الزواجي ان شاء الله تعالى يدعوك خالد معي ان شاء الله بالمدينة يبارك بالمدينه المنوره ان شاء الله فهؤلاء مكانه يعني عالي جداً فهؤلاء منهم فيه. عندنا طلاب درسناه هنا الآن منهم من هو الآن في كل الشريعه ومنهم من تخرج ومنهم في معهد العالي القضاء ومنهم من تخرج معلماً بل يوجد في مدرسة معلم سبقاً درسته هنا يوجد معلمة في مدرسة بيش المباراة سبقا أن درسته لكن لم أدرس في هذه المدرسة قبل افتتاح هذه المدرسة أخرى. كم لك سنة تقريباً تدرس يعني؟ منذ عام أحسبها وأنت تعرف منذ عام 1114 ومائة وأربعتاعش جريء سؤالي بعده. رسالة وجهلي ما تحب. شكرا أولاً لك أنت خالد أنا أحبك في الله. والله أحبك. وكل أحباب الشباب والطلاب كلهم نحبه وندعو لهم فلم يدعون في أذكاري فإذا قلت. اعوذ باولادك كالتلات تامم الشيطان وملك العين اللامه كذلك اقول وطلابي فكل من علمته ارداء الرصد وتشرف في تدريسك فأنا ادعو له حقيقه فهم لا ينسون من ونحن كذلك نعم كلمه شكر توجه لمن تحب لكل من يستمع لي الان وكل من اسد معروفا وأولهم الشكر لله عز وجل أول اولهم واخرا ثم شكر الوالدين نسال الله ان يقبل والدي وان تديم عمر والدتي على صحته اعلى صحته وعافيتها وان يبارك فيها وكذلك اشكر خالد شكله بالشكر على اللقاء وأعتذر عن الصوت فالصوت كما تستمعون ايها الاحبه فيه بحش ولكن تحملونه الله يعطيك العافيه كذلك الحاضرين معي الان ويستمعون وهم عبد الرحمن السلامه وعبد الله الصير وعبد الملك عبد اللطيف وابعار وسالم أخوان خالد الحربي وعبد العزيز بن عدل الخنيني كلمة بلهاية هذا اللقاء شكرا من القلب لكل من حضر في هذا اليوم المعسكر وكذلك نشكر إدارة المدرسة سمحنا في قامة المعسكر كذلك ونشكر كذلك الشباب الذين ساهموا معنا اليوم وسيساهمون في إنجاح إن شاء الله تعالى هذا المعسكر ik wens En